قال ابن جرير رحمه الله تعالى ولئن كان لا دلالة في قول القائل هو عالم على إثبات عالم على عالم اثبات عالم له علم انه لا دلاله من قول قائل انه على اثباته إذ كان المعلوم في النشوء والعادة أن كل شيء مسمى بعالم فإنما هو مسمى به من أجل أن له علما فإن يكو واجبا أن يكون المعلوم في النشوء والعادة في المنطق الجاري بينهم والمتعارف فيه في بارئ الأشياء خلافا لما جرت به العادة والتعارف بينهم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 وهذا من أفضل بعض إذا قال عالم معناه أن عنده علم وإذا قال صانع عنده صنعة وإذا قال زراع عنده زراعة وإذا قال خياط عنده خياطه وإذا قال أنه مثلا حكيم عنده حكمة قد نحو عنده علم ومن نحو لغوي عنده هكذا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الأرض يستوى حكيم العليم رأوف الرحيم قدير سميع بصير كله يدل على ان هناك معاني في هذه لها معاني لكنها تليق بالله لا تشابه اسمات المخلوقين والله خاطب الناس بما يعقلون ويفهمون هكذا العرب تعمل اذا قالوا فلان سميع معنى السميع اذا قالوا اصم معنى اصم واذا قالوا فلان تاجر معنى تاجر واذا قالوا فقير معنى فقير واذا قالوا فلان من اعرف فلان معنى صحيح واذا قالوا من اعرف فلان معنى صحيح كل ذلك لها معناها واذا قالوا انه بخيل فهو بخيل قالوا سخيف, سخيف فهو سخيف فهو لكن تختلف المعاني قد يكون السخاء سخاء تام قد يكون بخل بخل تام وقد يكون السمع قوي وقد يكون السمع ضعيف لكن لا بد من وجود الصفات فالله حين سمى نفسه سميع وعلي وبصير بصير وقديل فهو على لغة اللغه انه يوصوهم بهذه الاسباب وهو سميع وهو بصير وهو حكيم وهو عليم وهو قدير وهو رؤوف ورحيم وهو بمعانيها لكن لا تشابه معاني المخلوقيه هو أجل واعظم من ان يشابه خلق سبحانه ولا نعم فان كان المقر عندهم بانه مقر باثباته ووجوده لا نافيا عدمه فذلك المقر بأنه عالم مقر بإثبات علم له لا ينفي الجهل عنه وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة والعزة والعظمة والكبرياء والجمال وسائر صفاته التي هي صفات ذاته فإن قال لنا قائل فهل من معاني المعرفة شيء سوى ما ذكرت قيل لا فإن قال فهل يكون عارفا به من زعم أنه يفعل العبد ما لا يريده ربه ولا يشاء قيل لا وقد دللنا فيما وصفناه بالعزه التي لا تشبهها عزة على ذلك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 ومن كان مقهورا دليلا فغير جائز ان يكون موصوفا بالربوبيه وهذا واضح لانه سبحانه هو المالك لكل شيء والعزه بيده فما لم يرده ولم يشاءه لا يوجد ابدا هو القادر على كل شيء هو المالك لكل شيء ولا كان يوجد بغير علمه وبغير بغير الله ما كان عزيزا ولا كان قادرا هذا من فطره هذا مهم من الفطره وان الله فطر العباد على ان الله له قدره ثانيه مع ما جاءت به النصوص من كماله سبحانه وأنه ما شاء كان وما لم يشاء فانه سبحانه, سبحانه بيده كل شيء تصريف الامور بيده جل وعلا فهو فهو الفعال لما بين ان الله يفعل ما يشاء ان الله على كل شيء غني فمن جاء مخلاف ذلك فقد نسب الله الى وقصور والقصور والضعف فيكون كافرا بذلك نسب الله الاكرام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 لانه يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فانت كل مشيئه منه امرا فقد يجب ان يكون من لم يهتد لدين الاسلام لم يدخله الله عز وجل في امره ونهيه الذي عم به خلقه وفي عمومه بامره ونهيه جميعهم مع ترك أكثرهم قبوله الدليل الواضح على أن قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إنما معناه لو شاء الله لجمعهم على دين الإسلام وإذ كان ذلك كذلك كان بينا فساد قول من قال مشيئة الله تعالى ذكره أمره ونهيه هذا من افضل البعض الامر هو غير المسيئه هو يامر وينهى ولو شاء الجماعه عن هدى ولو شاء ربه الا من الغرب كلهم جميعا هو سبحانه مصطلح عباده حدا من هدى ولا من أضل فاكثر الناس على الضلاله لم يقبلوا الهدى الذي جاءت به الرسل عليهم ومن شاء الله هدايه هداه جل وعلا ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لا من انجهن من الجنه والناس لجمع. وإن شاء ربك لا آمن كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين مهمان اللهم استعمال السلام عليكم. القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لاستدلالا لا قال أبو جعفر أما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد ولا يزول حكم الكفر عنه إلا معرفته فهو ما قدمنا ذكره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 ولله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به وصح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روي عنه به الخبر منه خلافه فإن خالف ذلك من ملغه القرآن والسنة أمت عليه الحجة أما من كان هناك نعزل لن يبلغ القرآن والسنة فهو من أهل الفترة حكمه كل الفترات من تحن يوم القيامة إنهم استأمنوا فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجه عليه به من جهه الخبر على ما بينت فيما لا سبيل الى ادراك حقيقه علمه الا حسا فمعذور بالجهل به الجاهل لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرويه والفكره وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا لقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها لقوله كل شيء, كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يضع الرب قدمه فيها يعني جهنم وأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وعاء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة وينذر إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه ليس بأعور في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذ ذكر الدجال فقال انه اعور وان ربكم ليس باعور وان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه بابصارهم كما يرون الشمس ليس دونها غياية وكما يرون القمر ليلة البدر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن له أصابع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن فإن هذه المعاني التي وصفت ونضائرها مما وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاءها إليه. فان كان الخبر الوارد بذلك خبرا لمن بلغته وجحدها سهر بذلك لان هذه ما ان تدرك بالعقل فلا بد من بلوغ الحجه بها والذي عاش في بلاد او منطقه ما بلغت الحجه فيها ولا بلغه القران والسنه يحكم حكم اهل فكرة ولا نكفر بالجهل بها احدا الا بعد انتهائها اليه فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة خبرا تقوم به الحجه مقام المشاهدة والسماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته في الشهاده عليه بأن ذلك جاء به الخبر نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع وإن على وجه الله يقبل الله كما يشهد بمعاين من أرض وسماء يشهد بما سوات به المصوص على وجه الله يقبل الله ما غير تحريف ولا تعطي ولا تكيف ولا تنفير وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك غير أن ناقله من أهل الصدق والعدالة وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره فقولنا في أخبار الآحاد العدول وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته الوقت صح الخبر على رفو الله من طريق او أو الأحاد وجب الإيمان والتصديق الوجه لا يذنب جل وعلا. نعم. فإن قال لنا قائل، فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت، وجاء ببعضها كتاب مرحبا. أحسن الله. الله يعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، فإن قال لنا قائل. فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرتها وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل الصواب من, ذ... قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه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 إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر كما قلنا آنفا إنه لا يعرف مقول فيه إنه إلا مثبت موجود فقلنا ومخالفونا فيه إنه معناه الإثبات على ما يعقل من معنى الإثبات لا على النفي وكذلك سائر الاسماء والمعاني التي ذكرنا هذا هو الواجب اشكاته على الجلال والجلاء كما اخبر اهبس نفسه عليم بعلم لا يشبه في ذلك شيء هو بصر. فمن قال عندها سم بلا حقيقه أو بصر بلا حقيقه كما هذا باق سم الناس إني قريب يجيب دعوه الداء الى دعاه هو سميع الدعاء سبحانه وتعالى هو سميع بسمع وقصير بصر جل وعلا لا يخفى عليه خافه ولا يخفى عليه صوت جل وعلا هذا قول اهل السنه والجماعه عليهم بعلم عليم برحمه قدر بقدره فله الاسماء الحسنى بمعانيها القدير اسم المعنيين الذات والمعنى قدرة الرحمن اسمع عن امرين الرحمه والذات الله الألوهية والذات السميع السمع والذات المدير لادراجه والذات وهكذا بقيت كل هذا كلها على الذات وعلى الصفات ليس كان لديه شيء وهو السمع والصفات أسماء اسماء وهي نعوت اسماء, أسماء اعلام عليه وهي نعوت ايضا وصفات الله جل وعلا هو الرحمن وهو الرحيم وهو القدوس وهو السميع وهو البصير وهو الملك وهو الرحمن وهو الغفور وهو قد تواب الى غير هذا وإلا أسماء دالة على ذاته سبحانه وعلى المعاني التي اشتقت منها سميع بسمع تواب بصير بصر رحيم رحمة فهو سبحانه وتعالى قائم بذاته مستوي على عرش له الاسماء الحسنى وله الصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبعد فإن سميع اسم مبني من سمع وبصير من أبصر فإيك جائزا ان يقال سمع وأبصر من لا سمع له ولا بصر إنه لجائز ان يقال تكلم من لا كلام له ورحم من لا رحمة له وعاقب من لا عقاب له هذا خلاف اللغة العربية خلاف يعقل ما يعقله الناس لا, لا في العربية ولا في غيرها عاقل بلا عقل سمع بلا سمع وصر بلا بصر رحيم بلا رحمة يكون كذب يكون الكلام كذب، فلازم يقول المعتزله ورجامية أن ان كلام الله كذب، لأنهم قالوا لا سمع ولا بصر، هذين يكون الكلام معناه كذب، إن شاء الله لا، ولهذا كفرهم على السنة. وفي احاله جميع الموافقين والمخالفين ان قالت يتكلم من لا كلام له او يرحم من لا رحمه له او يعاقب من لا عقاب له يعني مستحيل هذا لا يقوله عاقل يعني المعنى ان هذا لا يقوله عاقل لا من العرب ولا من العجل ويعلم بهذا النجاميه والمعتزله خاله العقول كما خاله النصوص خاله النصوص وخاله العقول ايضا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 وله يدان ويمين وأصابع ليست وليست جارحة ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير ووجه لنا بهذا الإجمع الله سبحانه له اليد وله السمع وله البصر وله الإصبع ليست من جيش صفات بني آدم لا عيديهم ولا اصابعهم ولا أسمائهم ولا أبطالهم ولا غريبات فلا حاجة إلى ذكر الشق أو الأذن أو إلا فلنقول إنه سبحانه يسمع ولا شبيه له وينصر ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو سبب مصير وما سكت الله علىه نسكت عنه نزيد ولا ننقص هكذا هكذا أهل يا جماعه لا يزيدون ولا ينقصون يرون ما جاءتهم النصوص ويقولون ليس كمثله شيء وهو سبب مصير نعم وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة ولكن يدان مبسوطتان بالنعم لا على لا الخلق حاجة ما لحاجة ذكر جارحة يدان وش يكلم. نعم نعم والله أنت تجي حاشي عليها نعم ووجه لا, لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم نعم. ونقول يضحك إلى من شاء من خلقه ولا نقول إن ذلك كشر عن أسنان حاشية أراد المؤلف رحمه الله نفي مشابهة المخلوقين في جوارحهم كما يدل عليه سياق كلامه وتمثيله وإلا فنفي الجارحة عن الله من النفي المجمل الذي لم ترد النصوص به وبابه عند السلف الصالح السكوت عنه فردا للقاعده الكليه في الاسماء والصفات أن لا نسم الله الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا نصفه الا بما وصفه الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثباتا ونفيا والواجب في الألفاظ المجملة في باب النفي والإثبات السكوت عنها ثم الاستفصال عنها لينفى باطلها ويثبت حقها ومثاله على ما أجراه ابن جرير رحمه الله نفي الجارحة لله ثم لاستفصال والواجب في الألفاظ المجملة في باب النفي والإثبات السكوت عنها ثم الاستفصال عنها ثم والاستفصال. ما لا لا. شوف عنها بس. وإمرها كما جعت. يعني تحليف ولا تابيف ولا تكيف ولا احتاج استفصال. يقال كما قال الله ليس كان لي شيء هو سير. فلا يستفصل هل كذا هل كذا هل هناك سن هل هناك شفاء ما لا ما لا حاجة. لا النصوص ساكت, ساكت. لا. الاستفصال يتميز لي... الحق من البعض. لا يحتاج بل يقال شيء هو سؤال النصيب ومثاله على ما اجراه ابن جرير نفي الجارحه لله في اليدين واليمين والاصابع فان قصد نفي مشابهه المخلوقين بنفيه الجارحه فهو حق وهو ما قصده ابن جرير في فحوى كلامه وسياقه وان قصد نفي تلك الصفات لكونها جوارح تشبه جوارح الخلق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 وإنزعما أنه حدث ظهر ظهر أنه بها مصدق قيل له فما أنكرت من الخبر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يهبط إلى السماء الدنيا فينزل إليها هكذا الله فضلان وفي حاشيه هذا قطعه من الحديث المشهور بحديث النزول الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق على صحته فأخرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع في صحيحه أولها من كتاب التهجد باب الدعاء في والصلاة في آخر الليل وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل وقد شرح الحديث ورد على نفاه حقيقته الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه النفيس شرح حديث النزول نعم. فإن قال أنكرت ذلك أن الهبوط نقلة وأنه لا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة قيل له فقد قال جل ثناؤه وجاء ربك والملك صفا صفا فهل يجوز عليه المجيء فإن قال لا يجوز ذلك عليه وإنما معنى هذا القول وجاء أمر ربك قيل له قد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يجيء هو الملك فزعمت أنه يجيء أمره لا هو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 فزعمت في الخبر عن الرب تعالى ذكره أنه يجيء أمره لا هو فزعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا أمره فما الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك فقال بل الرب هو الذي يجيء فأما الملك فإنما يجيء أمره لا هو بنفسه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 وإن كنتم لم تعقلوا عالما إلا له علم وقادرا إلا له قدرة فما تنكرون أن يكون صائبا لا مجيء له فما أن يكون جائيا لا مجيء له وهابطا لا هبوط له وهابطا لا هبوط له ولا نزول له ويكون معنى ذلك وجوده هناك مع زعمكم أنه لا يخلو منه مكان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 الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرنا يعني لا شبيه لا هو لا نحيه لا يسكت عن ذلك شيء في النزول ولا في الاستواء ولا في غير ذلك لا يسكت عن ما سوى ذلك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 أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائز رؤيته إذ كان موصوفا كما يلزمه اعتقاده أنه حي قديم إذ كان لا مدبر فعل إلا حي ولا محدث إلا مصنوع فأما إيجاب القول فانه لا محالة يرى وفي اي وقت يرى وفي اي وقت لا يرى فذلك مما لا يدرك علمه الا خبرا وسماعا وبالخبر قلنا انه في الاخره يرى وبالخبر قلنا انه في الآخرة يرى وإنه مخصوص برؤيه اهل الجنه دون غيرهم فسبيل الجهل بذلك سبيل الجهل بما لا يدرك علمه الا حس حتى تقوم عليه حجه السمع به <تصفيق> كلام مختصر مفيد يؤمن بايات الصفات واحاديثها على وجه لا يقبل الله ولكن وعلم الكيفيه اليه سبحانه وتعالى فنقول في هذه الصفات واياتها كلها مرها كما جعت، ما إلى تحريف ولا تعطي ولا تفي ولا تمضي، ولا يحتاج لا ما ذكر الله لهم مجداتهم، الكلمة واحدة. يمرها كما جعت، ونؤمن بها، والوجه لا يقبل الله. من إلى تحريف ولا تعطي ولا تفي ولا تمضي. رحم الله, الله, الله. الله، وفقنا الله وياه، ورحمن الله ورحمن الله وياه. من مثلها ولا ما ليش أكثر يتنزل معهم، ولا حاجة إلى تنزل معهم، يكفي الرد المجمل يكفي أن نقول. إذا بسونا يجب الإيمان بها وإبرارها كما قال من الصحابة من بعدهم كلام مخضر مفيد يمرها كما جاءت على تحريم ولا تعطيم ولا تقيب ولا تغطية هذا هو الواجب نعم حفظ الله عليك نعم لا لا لا القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا احسن الله قال ابن جرير رحمه الله تعالى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 وكذلك من زعم أن فعله محدث وأنه غير مخلوق فمثله لا شك أنه اولى باسم الكفر من الزاعم أنه لم يزل عالما لا علم له إذ كان قائل ذلك أوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدر عليه ولا يريده وأن يكون مريدا أمرا فيكون غيره ولا يكون الذي يريده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 ومن ذلك كلام الله وانما من كذى اسمه او صفاته فقد كفر لانهم مكذب لله عز وجل وإنما هذا في حق المكلف صغير حتى يبلغ لكن من قال هذا او قد أحد احد التكليف فانه يكفر بذلك الا اذا كان من اهل الفتره فتقدم ان الفتره لهم حكم العقل لا هذه الفتره مو اجل الامر لا يوم قيامه لا ليش لهم حكم الاسلام ولا حكم الكفر لانهم لم تبلغهم الدعوه والله يقول جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فابوهم مؤجر اليه جل وعلا وفوضه سبحانه وتعالى من لم يبلغه الرساله لا نبينا محمد ولا غيره هؤلاء حكمه حكم الفترات يمتحن يوم القيامه فمن صدق واجاب واطاع دخل الجنه ومن ابى دخل النار اما من بغاه الدعوه فانه <تصفيق> يصدق بذلك وان ينقاد بذلك فمن أنكر كلام الله أو علمه أو قدرته أو رحمته أو رضاه أو غضبه كلمة كفر بذلك لأنه مكذب لله فلوصف الله بالنقص فإن من لا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يعلم ولا يسمع ناقص كالعدم إن شاء الله نعم المثاق له ما يتعلق التكليف التكريف بالمثاق له جاءت نعم أعطى الله عنك وكذلك القول فيه إن شك أنه غير مخلوق مقروءا كان أو محفوظا أو مكتوبا كما لو قال قائل إن بارئ الأشياء يتحول بذكره أو بمعرفته أو بكتابه مصنوعا لا صانعا كان لا شك في كفره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 وكذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر أو معرفة عارف بها أو كتابة كاتب أو شك في أنه لا يجوز تحولها أو تبديلها إن هو إن أنه جل وعلا لم يزال في صفاته كان هذه الصفات لا تنتقل ولا تحول عنه فهو لا يزال عالما ومتكلما وسميعا وبصيرا, وبصيرا وقادرا وخالقا لا صفاته مستمر شبه سبحانه مسيرته ازلي أبدي فمن زعم ان قد يتحول من عالم الى جاهل ومن قد الى عاجز ومن شكل غير ذا المتكلم الى اخرش كما قال ابي ما شاء الله العبد نعم وكذلك القول ان صفه من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر او معرفه عارف بها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 أو يتحول الصانع مصنوعا أو القديم محدثا بذكر محدث مصنوع إياه فكذلك غير جائز أن تتحول قراءة قارئ أو تلاوته أو حفظه القرآن قرانا أو كلام الله تعالى ذكره بل القرآن هو الذي يقرأ ويكتب ويحفظ كما الرب جل جلاله أربعا كلام الله محفوظا ومقروءا ومكتوبا ومسموعا هو كلام الله اما الصوت صوت الانسان مخلوق الكتابه كتبت انها مخلوقه الصحيفه الورقه مخلوقه لكن المقروء والمتلو والمسموع هو كلام الله عز وجل نعم بل القران هو الذي يقرا ويكتب ويحفظ كما الرب جل جلاله هو الذي يعبد ويذكر وشكر العبد ربه عبادته اياه وذكره له غيره والشاك في ذلك لا شك في كفره وكما كان ذلك كذلك فكذلك القول في الزاعم أن شيئا من افعال العباد أو غير ذلك من المحدثات غير مخلوق أو غير كائن بتكوين الله جل ثناؤه إياه وإن شاءه عينه فهو بالله كافر هكذا من انكر أن معظم مخلوقه مخلوق لله الذي يقول أن علمه هو مخلوق لله أو ذاته أو ذات فلان أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك يكون كافر من الله لأن الله يقول الله خالق كل شيء هو خالق كل كلها هل من خال غير الله؟ وزعم أن شيئا من موجودات مخلوق لغير الله من إنسان أو جلد أو سماء أو أرض أو بحر أو جبل لا كفر كذب الله ويقول الله خالق كل شيء هل من خال غير الله؟ نعم, نعم وخلق كل شيء فقدره تقديرا صلى الله وسواء كان ذلك ذكر العبد ربه أو ذكره الشيطان إلا أن بعضهم يقصد بزعمه أن ذكره ربه مخلوق إلى أن ربه مخلوق فيكون بذلك كافرا حلال الدم والمال وكذلك القول في قائل لو قال قراءة القرآن مخلوقة وزعم أنه يريد بذلك القرآن مخلوق فكافر لا شك فيه عندنا ولا أحسب أحدا أعطي شيئا من الفهم والعقل يزعم ذلك أو يقوله فأما إن قال أعني بقول قراءتي فعل الذي يأجرني الله عليه والذي حدث مني بعد أن لم يكن موجودا لا الذي هو كلام الله تعالى ذكره الذي لم يزل صفة قبل كون الخلق جميعا ولا يزال بعد فنائهم الذي هو غير مخلوق فإن القول فيه نظير القول في الزاعم أن ذكره الله جل تناءه بلسانه مخلوق يعني بذلك فعله لا ربه الذي خلقه وخلق فعله قال الحق اراد الصوت والله فهو مخلوق أما المقره والمكلف هو كلام الله عز وجل قال أبو جعفر قد قلنا في تبصير المستهدي إلى صواب القول فيما تنازعت فيه امه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فراقه إياهم من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته وعدله وفيما يسع الجهل به من ذلك ولا يسع ذلك فيه وفي حكم من جهل منه ما يضيق, الجهل ما يضيق الجهل به وفي فروع ذلك وحكم من جهل من فروعه ما وقع التشاجر فيه إلى يومنا هذا أو فيما عسى ان يحدث بعد بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه وأعين عليه فهدي لرشده القول في الاختلاف الأول قال أبو جعفر ما شاء الله، الله الله، صلى الله